بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه آيات الزبور عن ابن عباس للصلة والسوق والانسي والترقي بسم الله الرحمن الرحيم أنا المطلوب فاطلبني تجدني فإن تطلب سمائي لم سوائي كثير الخلق فضلني تجدني أنا الرب الذي يخشى عذابي جميع الخلق فضلني تجدني وأكرم من يريد بلا حساب أنا الوحاب فضلني تجدني فارحم من عبادي من أصاني بجهل منه فاظلبني تجئني وأكرم من يتوب إلي خوفا لي الإكرام فاظلبني تجئني يا الآلاء والنعماء عبدي لي الخيرات فاظلبني تجدني في الدنيا وما فيها جميعا في الملكوت بني تجدني أتعرف من له اسم كسمي أنا الرحمان فظلبني تجدني أتعرف من يغيب الخلق غيري من النيران بني تجدني اتعرف من يقول للشيء غيري بكل فيكون فضل بني تجدني انا الله الذي لا شيء مثلي انا الديان فضل بني تجدني أنا الملك الملوك لكل ملك يلميراث بني تجدني أنا أفنى هورا قبل قبل و بعد بعد فاطلبني تجدي أنا الملك المهيمن جل قدري عظيم الملك فطلبني تجدي أنا المعبود لا تعبد سوائي أنا الجبار فطلبني تجديني أنا للعبد الرحم من أخيه ومن أبويه فضعبني تجدني تجدني في سواد النيل عبدي قريبا منك فضعبني تجدني تجدني في سجودك حين تدعو وحين تقوم فضعبني تجدني تجدني راحما برا فذب بكل خوفي فضلبني تجدني تجدني واحدا صمدا عظيما كثير البر فضلبني تجدني تجدني مستغاثا بي مغيثا انا القهار فضلبني تجدني تجدني واسع من الخلق عبدي على المتكور فضلبني تجدني إذا الله فان ناديه كاظما أقول بأيك فضلبني تجدني إذا النضر قال ألا تراني ضرت إليه فضلبني تجدني إذا عبده عصاني لم يجدني سريع الأخلي فاطلبني تجدني وإنه وتاب تبت عليه إني فأنا التواب فاطلبني تجدني ومن مثني وأين يكون مثلي فليس يكون فاطلبني تجدني هلما إلي سوائي أنا المنان فظل بني تجدني أتذكر ليلة النابية سرا ألم أسمعك فظل بني تجدني فلا ينجيك يا عبدي سوائي من النيران فظل بني تجدني فلم يحمل الكفي في الدوس غير أن الرزاق فضل من تجدي وهو في الخلق ما يعطي جزيل سبائ ليس فضل من تجدين تعرف غافر أنا الغفار فاطلبني تجدني سأغفرني عبادي فلا أبالي غدا تنحشري فاطلبني تجدني أتعرف سائر المغيب غيري أنا الستار فاطلبني تجدني أتعززني فلن ترقض مثلي فلست ثرى فظل بني تجدني أنا الوهاب يا عبدي سريعا وفي العهد فظل بني تجدني أنا الفرد المدبر فمقارشي من التكليف فظل بني تجدني يا ربي يا ربي يا ربي Yeah